بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفزعون بالحق لقوم شيعا يستضعف قوم فتم منهم يذبحوا ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائ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 ما في ولا تحزني ان نرضه اليك واجعله من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم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 فيكون فرددناه الى ولا ان الله من كي تقرى عين ما كي تقرى لا يعلم ولم ما بلا وجدا جدا واستوى اتيناهم حكما وعلما وكذال كان جزى المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا فاستوافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال من عمل الشيخ فَإِذَا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لووي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَاخَرَجْ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبَ قَالَ لا اله الا الظل فقال قال ربي اني لما انزلت الي فقال ربي ما وما سفيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين 18. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين احد بنتينها ثين على على ان تجرني فما لي حجج فان اتممت عشرا فمن عندك فان فمن عندك وما أريد أن انشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين الاجلي قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس جانبي نشجرا ان يا موسى انني انا الله رب العالمين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 قد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي يطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظن ضآئِرَ للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنتم بجانب الغبي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنتم من الشاهدين ولكننا أنشأنا قروناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِ وكان عليهم آياتنا ولا ورسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ba'tu bikitabin min 'indil-lahi huwa huda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 122. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 123. وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا قوم اعمالكم سلام لا نبتغي الجايلين انك لا تنزيما الله ينزي من يشاء وهو اعلم بالمهتديين من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا اسمعي شكا فتلك مساكنهم لم تسكن I <laughs> صالحه فاعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء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 109. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته ويبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا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 illum inna allaha halal مَن هُوَ شَدٌّ مِن قُوَّةٍ وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا واصبح الذين تمنوا ما كانوا بالامس يقولون ويل كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر والعاقبة لله تَجُوِّي يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ ضَغِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا